وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَقَيِّرُ الرَّازِقِينَ لَيُخِلَنَّهُمْ مَدَّ قَلَّ لَنْ يَرْضَوْنَهُ بِإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عاقَبَهُ مِثْلَ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَنْصْرًا نَهُوَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ان الله سميع بصير ذلك بان الله هو الحق وان ما تدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير الم ترى ان الله ان لَمِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْوَانِي الْحَمِيدُ